هرولون سقطت ثقفت آخر جدران الحياة ثقفت آخر جدران الحياة وفارحنا ورقصنا وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء لم يعد يرهبنا شيئا ولا يخجلنا شيئا فقد يبشت فينا عروف الكذريات سقطت للمرة الخمسين عذريتنا سقطت للمرة الخمسين عذريتنا دون أن نهتز أو نصرخ أو يرعبنا مرء الدماء ودخلنا في زمان الهرولة ووقفنا بالتوابير كأغنام امام المقصلة وركضنا ولهتنا وتسابقنا لتقبيل حذاء القتل جوعوا أطفالنا خمسين عاما جوعوا أطفالنا خمسين عاماً ورموا في آخر الصوم إلينا بصلة. سقطت غرناطة للمرة الخمسين من أيد العرب. سقط التاريخ من ايدي العرب. سقطت أعمدة الروح وأفخاذ القبيلة. سقطت كل مواويل البطولة. سقطت اشبيليه سقطت انطاكيه سقطت حطين من غير قتال سقطت عمورية، سقطت مريم في ايدي المليشيات فما من رجل ينقذ الرمز السماوي ولا ثم رجولا سقطت اخر محضياتنا في يد الروح. فعن ماذا لم يعد في قصرنا جارية واحدة تصنع القهوة والجنس فعن ماذا بذاكه لم يعد في يدنا أندلس واحدة نملكها شرق الأبواب والحيطان والزوجات والاولاد والزيتون والزيت وأحجار الشوارع سرقوا عيسى بن مريم وهو ما زال ربيعا سرقوا زاكاة الليمون والمشمش والمعناع منا وخبادين الجوارع تركوا علبة تركوا علبة سردين بأيدينا تسمى غزتك تركوا علبة سردين بأيدينا تسمى غزة عظمة يابسة تدعى أريحا فندقا يدعى في الصين بلا سقف ولا أعمدة ترون جسدا دون عظام ويذا دون أطاب بعد هذا الغزل السري في أصل خرجنا عاطلين بعد هذا الغزل الشري في أصله خرجنا عاقري وهبونا وطنا أصغر من حبة قمح وطنا نبلعه من دون ماء كحبوب الأسلو لم يعد تمت أطلال لكي نفكي عليها كيف تفكي أمة سرقوا منها المجالة بعد خمسين سنة نجلس الآن على الأرض الفراغ ما لنا مأوى كألاف الكلا بعد خمسين سنة ما وجدنا وطنا نسكنه إلا الفراغ ليس صلحا ذلك الصلح الذي ادخلت الفين فينا إنه فعل اختصار ما تفيد الهروله ما تفيد الهرولة عندما يبقى, يبقى ضمير الشعب حيا كفتيل القنبلة لن تساوي كل توقيعات اصل خرقنا سنحلمنا بسلام اخضر كم حلمنا بسلام اخضر وهلال ابيض وببحر ازرق